كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس يا رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْواكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا ما شاء كحكيم عليم وكذالكا ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون يا محشر الجن والانس الم ياسكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يَقُصُّونَ عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدُّنْيَا وشهدوا على